الباب التاسع والثلاثون باب حق الجار والوصيه به وعن ابن عمر وعائشه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك رواه مسلم وفي رواية له عن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماء ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يامن جاره بوائقة متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يامن جاره بوائقة البوائق الغوائل والشرور وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرس نشاه متفق عليه وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره ثم يقول ابو هريره ما اراكم أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه روي خشبه بالإضافة والجمع وروي خشبة بالتنوين على الإفراد وقوله ما اراكم أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة وعنه رضي الله عنه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 وعن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خَيْرًا أَوْ ليسكت رواه مسلم بهذا اللفظ وروى البخاري بعضه وعن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابًا رواه البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره رواه الترمذي وقال حديث حسن